إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زَيَنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَقْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَا السُّنَرَى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبث لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه العزيز الحكيم يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأه تهتز كأنها جان كأنها جان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 في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين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 حتى إذا سو على واد النمل قالت نملها قالت نملتي يا أيها النمل دخلوا مساكنكم, مساكنكم لا يحطم لكم سليمان لا يحطم لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس نظاح كم من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمةك في عبادك الصالحين.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 أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنذير يقين إني وجدت امرأه تملكهم وأوتيت من كل شيء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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أكتوني في أمري ما كنت تُقاطعَةً أمراً حتى تشهدون، قالوا نحن ألو قوتي وَأَلُو بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إلَيْهِ وَالْأَمْرُ إلَيْكِ فَاظْرِ مَا دَتَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوا هَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة, فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير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 قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عزه علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرطك فلما رآه مستقر وعيده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر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 ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا لقوم يعلمون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 بل أنتم قوم تجهلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط، إلا أن قالوا أخرجوا آل من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون.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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ الْبَأْسَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ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 وَمَن يَرِثُ رَبَّكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ۖ إِلَٰهُكُمْ مَعَ اللَّهِ ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا أذا كنا تراب وأباؤنا إن لمخرجون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أي أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 ربة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء كذبتوا بآيات ولم تحقوا بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.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 وكل أتوه داخرين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 وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغا في تعملون